لَنْ تَجِدَ شَعْبًا نَّعْشَدًا مَّا سَعَدَ وَتَلِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَنْ تَجِدَ أَغْلَبَهُم مَّوَدَّةً مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالوا إنا نصارا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ هِمَّا هم عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ يَطُولُونَ رَبَّنَا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 تحتها لنهار القالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والا چند الله مچ لوگ جا تو ملدین لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عققتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة متاكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة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 منوئی من عمل آمل پانی پر لوپ ل میوری دشو پیادئی نم و چل بہو ابھی ہمری ولم سیری ویوان تم وصول تم سالم أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما أطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبل ونكم الله بشيء ان من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم يعلم الله من فَمَن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرب ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الله منه والله مکین